الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا وحييكم حقيقة وأنا مسرور بتجدد اللقاء معكم وأسأل الله لا يحرمكم الأجر على متابعتكم لهذا البرنامج ولغيره من البرامج الدينية أشكركم حقيقة على يعني إنصاتكم وأشكر الإخوة أيضا الشباب زاهم الخير الذين حضروا معي وأسأل الله لا يحرمهم الأجر فنحن إن شاء الله تعالى نحن والإخوة والأخوات جميعا في مجلس ذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده أيها لحبه الكرام نحن لا نزال في برنامجنا القوارير وذكرت لكم في السابق السبب في تسمية هذا البرنامج ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فكان معه حاد اسمه ها ذكرتك هذا مرة أنا فرض حفظته اللقاء رويدك يا احسن انجش حادي ما معنى حادي احسن جميل الصوت ماذا يفعل ينشد الشعر بصوت ملحن الابل اذا سمعت الصوت الملحن ماذا تفعل تجلس صح تسرع اكثر طيب تسرع اكثر فممكن بدل ما هي تمشي ببطء تبدأ تنسى نفسها وتمشي بسرعة كبيرة وذكرت لكم ايضا بعض الحوادث عند العرب انهم كان عندهم يعني الأصوات الحسنة عنده بعض الغلمان عندهم كان يمشي الإبل أحيانا مسيرة يومين في يوم واحد أو ربما مسيرة ثلاثة أيام والقصص في ذلك كثير لعلنا إن شاء الله في حلقة أخرى نذكرها لطول هذه الحلقة معنا والموضوع مهم أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما رأاه يحدو والإبل تسرع والنساء راكبات على هذه الإبل في هودج كل واحدة في هودج والهودج ذكرنا لكم سابقا شيء يعني مثل الراحل يوضع له قوائم أربع وعليه ستار حتى المرأة لو كشفات وكذا ما يراها حتى أخذ راحتها فبدأت الهوادج تهتز فوق الإبل فقال صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير فبرامجنا هو القوارير تكلمنا سابقا عن عدد من يعني النساء التي هنا لهن أثر في الإسلام وكلنا نحرص في الحقيقة ليس فقط على ذكر سيرة هذه المرأة متى ولدت ومتى توفيت وإلى غير ذلك بل نحرص حقيقة على أن نقف على وقفات معينة في سيرتها سنتكلم اليوم عن امرأة هي عمّة من عمات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في إسلامها لا أسلمت أم لم تسلم ذكر ابن فتحون وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أنها أسلمت ورووا لها شعرا تمدح فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتصفه بالنبوة في هذا الشعر فاقتبس أهل العلم من هذا الشعر أنها, يعني أنها دخلت في الإسلام مع وجود خلاف عموما في إسلامها وعدم إسلامها لكن هذه المرأة كانت عاقلة رشيدة وكانت من حكيمات العرب والأرجح أنها دخلت في الإسلام من أعجب ما ذكر أهل التاريخ لها طبعا قبل لا أذكر ماذا ذكروا لها هي عمه للنبي عليه الصلاة والسلام هي عاتقها بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم له عمات أخرى تذكرون منهن أحدا؟ ها؟ أروى من عماته، صفية بن عبد المطلب بس نتكلم عنها، أميمة أيضا من عماته كان له عليه الصلاة والسلام عدد من العمات وعدد من الأعمام عاتق هذه رأت رؤيا هذه الرؤيا حتى تستوعبها لابد أن أنا أنا أخبركم بشيء حصل قبل الرؤيا ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة استولت قريش على أموال المسلمين التي في مكة وصارت تعمل بها في اتجاراه لأن المسلمين ما كانوا يستطيعون أن يهاجروا بأموالهم ليس مثل الآن هي فلوس تأخذها معك مئة ألف مليون في حقيبة وتسافر بها لا في السابق أبل وغنم وما تستطيع أن تهاجر بها خفية تنفضح فكان المسلمون يهاجر عليه ثيابه ما يستطيع أن يعني أن يأخذ معه كل شيء فالحاصل أن قريش استولت وأرسلت هذه الأموال مع أموال لها إلى الشام في تجارة مع أبي سفيان سنة ثانية للهجرة علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان في الطريق إلى الشام خرج عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من أصحابه لأجل قطع الطريق عليها فإذا أبو سفيان قد سبقهم إلى الشام ففات عليهم فقال لأصحابه إذا رجع نهجم عليهم نأخذ أموال المسلمين التي يعني انتهبوها منا ف. بعث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الصحابة قال ابقوا في هذا المكان إذا سمعتم أنه قادم تعالوا أخبرونا فعلا لبث الصحابة هناك أبو سفيان وهو جاي من الشام تعلمون أنتم أن المدينة هنا ومكة في الأسفل طيب والشام فوق شمال فهو حتى يأتي من الشام لابد يمر بجانب المدينة حتى يستطيع أن يصل إلى مكة فهو حتى يصل إلى مكة المسلمون يمكن أن يقطعوا عليه الطريق فأبو سفيان خاف وسأل بعض الناس قالوا نعم ترى محمد جامع لك جيش. فخاف على الأموال التي معه معه ألف بعير وهذه الألف بعير ليس معها إلا أربعون حارسا قد يقول البعض كيف يا شيخ ألف بعير بأربعين حارس أقول لك نعم هم كانوا في السابق أصلا إذا أرادوا أن يسافروا ما يستطيعون أن يأخذوا معهم حراسا كثير من من بلدتهم وذلك لسبب وهو أنهم كلما دخلوا إلى حما قبيلة من القبائل ممكن تحاربهم حتى لو هم ألف فكانوا يأخذ معها معه أربعين فإذا دخل إلى حما قبيلة أسلم قال يا أسلم أنا بستأجر من عندكم ناس يحموني منها أنكم تستفيدون منها أنا استفيت حتى ينتهي من قبيلة أسلم ثم يحاسبهم إذهبو يدخل إلى قبيلة مثلا خزاعة يا خزاعة بالله أنا سأستأجر منكم ناس فيأخذ منهم ثم يذهب إلى آخر ذلك فكان أربعةٌ يعني حارس أمر عادي يعني بالنسبة لهذا العدد أبو سفيان لما علم مباشرة نادى واحد اسمه ضمض ابن أبي ضمض الغفاري قال اسمع يا ضمض قال نعم قال أنت حتى تمشي من هنا إلى مكة كم تحتاج وقت قال يعني أحتاج سبوع ونص سبوعين إذا أنا مسرع قال كم يعطونك عادة يعني أجرة قال يعطوني مثلا مثلا مئة دينار قال أنا أعطيك خمسمية دينار بشرط أن تصل في يومين أو ثلاثة أيام أريدك يعني تتعب نفسك ما في راحة قال طيب أخذ هذه قال اذهب إلى قريش قل لهم افزعوا إلى عيركم عيركم يعني إلى القافلة التي لكم أنا ما أستطيع حميها وأنا رجل واحد افزعوا إلى العير فعلا ركب ضم ومن عند أبي سفيان ومسك الطريق في هذه الأثناء في مكة إلى الآن ما يدرون عن شيء ما يدرون ما في تلفونات ولا إيميلات واحد يرسل له إيميل يقول ترى يعني ولا يطلع لي على الماسنجر يا أبا جهل ويسورف مع ولا غرفة بالي ما عندهم هالأمور فما كان عندهم وسيلة في نقل الخبر سريع فاعاتكة بنت عبد المطلب نامت يوم من الأيام فرأت في منامها شوف الرؤيا العجيبة رأت كأن رجلا أقبل من خارج مكة على بعير وقد جدع أنفى البعير وأخذ يصيح عند مدخله لمكة قال يا آل غدر يعني يا أيها الغادرون يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في ثلاث في ثلاثة أيام تقول ثم رقى على جبل أبي قبيس طبعا الناس أقبلوا عليه جبل أبي قبيس اليوم إذا كنت عند الكعبة تلتفت ترى حول الكعبة طبعا كان جبال أكثر لكن دكته بني مباني الان الجبل الذي عليه اليوم القصور الملكية هو جبل أبي قبيس هذا الذي مقابل لمستشفى اجيات فأنت على جبل أبي قبيس تستطيع أن تشرف على مكة كلها وتستطيع أن ترى الكعبة وما حولها تقول فجاء بالجمل ورقى على جبل أبي قبيس طبعا هي رؤية ولا الجمل ما يستطيع يصعد جبل كما يريد لكنها رؤية تقول فرقى على الجبل والناس يتبعونه تقول فصاح قائلا انفروا يا آل غدر مرة ثانية إلى مصارعكم في ثلاث تقول والناس ما يدرون ماذا يريد رجل على جمل يصيح تقول ثم أخذ حجرا من الأرض ورماه فلما رمى هذا الجبل هذا الحجر تدحرج الحجر من فوق الجبل حتى إذا وصل إلى قعر الجبل تكسر إلى حصى وصارت كل حصات تتدحرج فلم يبقى بيت في مكة إلا دخله قطعة من هذا الحجر تقول ثم نزل من على الجبل هذه رؤيا ورقى فوق الكعبة بجملها وصاح قال انفروا يا آل غدر الى مصارعكم في ثلاث رؤية عجيبة اصبحت الصبح الفجر قبل تطلع الشمس هي مشغول بالها على هالرؤية يا جماعة ايش الحاصل نادت اخاها العباس قبل تطلع الشمس ليل تعالي عباس قال نعم قالت انا رأيت رؤيا غريبة قال ماذا رأيت قالت رؤيا ليست سواليف واضغات احلامها رؤيا عجيبة قال ما هي قالت رأيتك أن رجلا أقبل وقال انفروا يا آل غدر ثم رقى على جب على أبي قبيس الجبل وألقى الحجر ثم رقى على الكعبة رؤية فعلا عجيبة فلما سمعها العباس قال والله إنها لرؤيا فعلا ما هي سواليف هذه هذه رؤيا اكتميها لا يقع شيء في مكة ويورقني ألا وإياكي اكتميها دام فيها انفروا يا غادرين مصاريعكم معنا بيقع مؤتر ولا يقع شيء غدا يقع الشيء أو بعد ثم يعملوا المشكلة علينا اكتميها يا آتك ولا واحد يدري قالت أبد ثكوت ولا واحد يدري قال أبد قالت خلاص طلع العباس من البيت فلقي عتبة ابن ربيعة قال يا عتبة تعال تعال قال نعم قال, قال بقى أخبرك شيء ولا تخبر أحد قال ما هو الشيء قال أختي عاتك ما تخبر أحد قال أبد سر قال أختي عاتك في نومها رأت كأن رجلا جاء وقال انفروا إلى مصاريعكم ورقى جبل أبي قبيس وألقى حجرا ثم رقى انتبه لا تخبر أحد طيب قال أبد والله يا عجيب قال انتبه لا تورطنا قال طيب فالعباس تهب خلاص إلى بيته عتبة دخل إلى بيته بيفطر قبل تطلع الشمس كل هذا في خلال جماعة نص ساعة دخل إلى بيته جاء ولده الوليد بن عتبة يفطر معه قال يا وليد قال نعم قال سأخبرك بشيء ولا تخبر أحد قال إيش قال هذه عاتكة أخت العباس عمت محمد صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة رأت كذا وكذا انت بنا أتعلم أحد قال خلاص سكوت ما أعلم أحد العباس جلس في بيتها لين طلعت الشمس ثم خرج إلى الكعبة سيطوف فإذا قريش في أنديتهم حول الكعبة كل مجموعة يتحدثون برؤية عات <تصفيق> ايه بلوتوث هذه دخل الرجل فقال له ابو جهل كان جالس ابو جهل ما يأخذ المسألة سواليف لا يقرر فيها قرارات قال يا عباس قال نعم قال اذا انتهيت من طوافك فتعال قال لماذا ماذا تريد قال انت خلص الطواف تعال, تعال قال طيب انتهى من طوافه وجاء فلما وصل قال له ابو, أبو جهل يا عباس قال نعم قال متى حدثت فيكم هذه النبية ما شاء الله أنتم طلعتوا أنبياء يتنبؤون بالغيب وصار عندكم نبيات بعد الآن ها متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال أي نبية؟ لا بس ما, ما كان متوقع أن ننتشر الخبر به السرعة قال أي نبية؟ قال أما كفاكم يا آل عبد المطلب أن يتنبأ رجالكم فبدأت تتنبأ نساؤكم قال إيش نساءنا وإيش القصة؟ قال رؤيا أختك عاتكة رأت أن رجلا أقبل وحصل كذا وكذا وركع على جبل وأعطاه الكلام بالتفصيل كأنما سمعه منه طب العباس ما أخبر إلا واحد العباس ما أمامه إلا أنه ينكر فقال لا ما حصل شيء وهذا كلام غير صحيح قال إلا صحيح وهذا الكلام واقع وأنت قلته وهذا الناس كلهم يتحدثون به لكن اسمع سوف نعطيكم يا آل عبد المطلب أو يا بني هاشم كلكم نعطيكم ثلاثة أيام مهلة إذا ما وقع شيء يدل على صحة هذه الرؤية وعلى هذا التنبؤ وإلا والله سنكتب عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب نعملها فضيحة عليكم إن أكذب بيت في العرب أنتم فالناس لا يتبايعون منكم ولا يقبلون أخباركم ولا كل ما تتكلم واحد منكم يا بني هاشم في أي مجلس يقولون أنت أصلا كذاب أنت أصلاً كذاب أنتم أكذب بيت في العرب طبعا العباس ضاق وذهب إلى بيته فلما ذهب إلى بيته انتشر الكلام الذي بين أبي جهل وبينه أنه قال أنتم نساؤكم مدري إيش فلما جاء بالليل ما بقي امرأة من بني هاشم إلا جاءت إلى بيت العباس قالت كيف يتكلم على نسائكم ولا تدافع والثانية تقول كيف يهين نسائكم والثالثة تقول كيف يقول نحن نبيات يقول العباس فثرت كيف يتكلم على حريمنا على نساء شوفوا الغير عندهم حتى هم بالجاهلية فثار العباس ومضى اليوم الأول ومضى اليوم الثاني فلما كان في اليوم الثالث حدث في مكة شيء عجيب هذا, هذا الشيء سنعرفه ان شاء الله بعد هذا الفاصل القصير الحج والحجيج قدوم ركن وإجابة داعي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم مهبط الوحي وموطئ إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جئتا لتطأ حيث وطأوا وتقف حيث وقفوا الخدمات واكرة الأمن سائد وإخوانك بانتظارك ولكن خدمات الحجيج بين الواقع والمأمول هنا في البينة فكونوا مع البينة للبينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا لكم كيف كان قبل آآ قليل آآ قبل الفاصل ذكرنا الرؤيا التي رأتها عاتك وكيف انتشر هذا السر بهذا هذه السرعة العجيبة لما ب... لما انتهت الثلاثة أيام ضمض ابن أبي ضمض هذا وصل إلى مكة وصل إلى مكة فهو حتى يجذب انتباه الناس في السابق يعني لو يدخل واحد بلباسه بعيره وشكله عادي ويبدأ يقول يا ناس يا ناس لن يلتفتوا إليه لأن الذين يصيحون هذا الصياح كثير اللي مضيع بعير واللي مضيع ولده واللي يبيع بضاعة فالناس لا يلتفتون إليه فحتى يلفت أنظار الناس لا بد أن يفعل شيئا غريبا فماذا فعل خلع ملابسه خلع ملابسه عاري وركب على البعير بالمقلوب طيب وجد عائم في البعير حتى يصب الدم البعير ويهيج ودخل على هالشكل إلى مكة ما هي فلما دخل وجعل يصيح يا أهل, يا أهل مكة يا أهل مكة يا أهل الناس رأوا رجلا عاريا على بعير بالمقلوب والبعير هايج والدم يسيل منه منظر يجذبك إليه هذه طريقة دعائية عندهم فأقبل مباشرة إليه قال عيركم قد خرج إليها محمد الأصحاب صلى الله عليه وسلم وما أظنكم تدركونها أنا اللي عليه بلغت الخمسمائة دينار ستأتيني اللي عليه بلغ. طبعا العباس ماذا كان يفعل في هذا الوقت لأن هذا اليوم الثالث الآن العباس متجهز اليوم لمضاربة مع أبي جهل يقول العباس إلى الآن العباس ما يدري عن ضمضم إنه جاء طلع من بيته وذهب إلى الكعبة يقول وقد لبست حلة وأنا في نفسي أن أضرب أبا جهل اليوم في مضاربة عندي يقول فدخلت فإيد أبو جهل أمامي عند الكعبة قال فتعرضت له ها بتكتب شيء علينا أننا أكذب أهل بيت أننا يقول فتركني ومضى قلت خايف مني يقول فمضيت له في طريق آخر وجئت أمامه يقول فتركني ومضى يقول فإذا العباس قد علم بخبري ضمضم لأبي ضمضم وأنا لم أعلم إلى الآن طبعا وقعت بعد ذلك معركة بدر لما خرجت قريش ونجت العير التي مع أبي سفيان إلى, إلى آخر ما وقع هاي أبو مروان شيخ في حفل الأسرار وانتشارها بشكل كبير والله يا أخي احنا اليوم. يا الغريب يا شيخ أنه في بعض الأزواج هم. تقع يحكي قصة ليلة دخلته بالتفصيل الكامل حول ورقة وتر كذا كذا كذا فتجد شيخ أنه لما يحكي لها صديقه وكذا بعد يومين ثلاثة أنه أصدقاء وكذا ف... ينتشر بين ينتشر بين القصة بينهم أنه فلان فعل كذا وفعل كذا ف... والله يا أخي شوف أحسنت أول شيء طبعا نشر الأسرار ما يجوز عموما ما يقع بين الزوجين النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لعل أحدكم يحدث بما يكون مع امرأته أو هي تحدث فسكت الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم قال أنتم تتكلمون عن هالأمور فسكتوا يقولون فقامت امرأة من بين النساء قالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن هم سكتين لكن ترى السوالف هذه كلها تطلع إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ما يجوز واحد يتكلم عن ما يكون بينه وبين مراد لا تفعلوا فإن مثل ذلك كمثل حمار لقي حمارة وسط الطريق فوقع عليها والناس ينظرون شوف المثل يقول أنت حمار اللي تتكلم عن ما يكون بينك وبين زين أنت غبي تخبر الناس ب يعني ماذا فعلت بها وأنها تفعل لك كذا وتفعل هذا ما يجوز والرجل الشهم اللي عنده مروءة يأبه عليه مروئته ورجولته قبل أن يأبه عليه الدين إذا ما عندك دين عندك يا أخي مروءة وشهامة كون الواحد يقول والله انا امرأتي تفعل لي كذا وفعلت لها كذا و... ويبدأ يصف هذا الوصف الدقيق ما يقع بينه وبين امرأته هذا حقيقة يعني ايضا قبل ان يكون محرما هو نوع من السفاة هيا يا بسلطان. كلنا اذكرنا انت شيخ عن غيرة العباس رضي الله عنه كلنا ان شاء الله يغار هذا هم كفار ترك أيضا. نعم م. فانا مرة حصل لي موقف بسيط حبيت اذكره للاستفادة انه كنت برا البلد يعني كنا طالعين برا فجلسنا مع واحد من جنسية عربية م. فكنا نتكلم عنه. قال أنتم في بلدكم ال الوحدة بالثام ها تلقى إذا لبست الثام طردوها العالم كلهم. الثام تقصد أنها تجعل عباء ال الرض وإلى الأنف. يعني حلو. ها. فليش أنتم كذا يعني؟ يعني إحنا هذانا بل بلدنا إلى تلقاه إلى نصف الساق ومعه. ما في أحد يجري وراها ولا أحد عليها. ق ولا وكم أنا واحد جالس عقليته صراحة متفتحة أنا ما يعني ما حتى في ما. في لكن قال له حاجة وصلت الفكرة بشكل مختصر قال له في بلاد الغرب يعني لو مشيت الوحدة شبه عارية هل تنقد عليها؟ قال لا قال لو شفتها في بلدك أنت شبه عارية مرة وش يصير؟ قال يمكن يمكنها تختطف في, في تجذب أنظار الناس قال هذا مستوى الحشمة عندهم وهذا مستوى الحشمة عندك حلنا مستوى الحشمة عندنا أكثر من اللثان فإذا لو تستر كاملة بمجرد اللثان تجذب صحيح هذا هذا الفكره فاقتنع الشخص على طول هذه طبعا يعني مخرج عقلي ان المرأة اصلا كلما زادت تكشفها وقلت غيرة الرجال عليها زاد الناس تعودا عليها يعني انت الان لما تذهب الى بلد يقول لي واحد من الشباب ذهب باولاده هو ما ذهب يدرس في اظن بريطانيا او او نحوها يدرس دراسات عليا فاولاده وهم في السيارة يقولون اه بابا مطلع ساقها او بابا, بابا هذه يقبلها بابا يقول مستغربين اول اسبوع يقول فلما كثر المساس قل الإحساس جاء الأسبوع الثاني عادي يرون هذه المناظر عادي ولذلك الدين حرم التساهل بالشيء القليل حتى ما تتعود عليه النفوس فتبدأ النفوس يعني لا تستغرب حتى لو كبر كبر كبر حتى يصل مثل ما ما ذكر ربو سلطان انها ربما انها يعني كشفت اكثر من ذلك والناس صار عندهم عادي فالمسألة تغلق من اول الطريق لكن يا عمر شيخي موضوع اخر وهو مهم طبعا بحسب خارج المملكة نجد فتيات من ابناء المملكة كاشفات طبعا تكلمها عن ان ممكن يصير لك اي مشكلة تقول اهلي واثقين مني واذا جيت الاب يقول لك انا واثق منها صارت ثقة في غير محلها والثقة تودي إلى الهلاك. م. نصيحة فقط للأباء والفتيات خاصة في موضوع الثقة العمياء. والله يا أخي شوف هي مسألة الثقة عموما. يعني إذا كان الرجل رب ابنته على مستوى معين. لأنك الآن في وقت ربما لا تستطيع أن تضبط كما تريد. أن الآن أصبحت الجوالات في كلية أصبحت الأرقام تشترى يعني بريالات معدودة. أصبح كل واحد يمكن يكون معه جوال البنت وأنت ما تدري الإنترنت إلى غير ذلك حقيقة مع الأسف الاتصالات المحرمة من أرادت أن تفسد فسدت صحيح أنا أعطي بنتي الثقة لكن لا بد أيضا أن تكون في حدود وأذكر أن أحدهم كان يتناقش مع ابنته فكان يقول يا بنتي الإنترنت لا تدخلي على الشات ولا تدخلي على الماسنجر وغرف الباتك تكتركيها عنك استفيدي من أشياء معينة فقالت البنت يعني يا بابا أنت ما تثق فيني وهذا دائما البنات يقولون لأبان أنت ما تثق فيه فقال أنا أثق فيك لكن ما أثق في الشيطان أنت ثقة عندي لكن الشيطان مش ثقة الشيطان قاعد شغال شغال فيكي كما أني أثق فيكي يا بنتي لما تطلع للشارع وأنت سافره متزينة أنا أثق فيكي لكن ما أثق في الفساق الذين يمشون بسياراتهم يتعرضون لك ويخطفونك أنا ما أثق فيهم هم فأحيانا تكونين أنت ثقة عندي لكن في من يفسد عليك أحياناً ويحتال عليك ثم إن يا جماعة مسائل الحجاب وغيرها ترى هي مسائل دينية ليست مسائل اجتماعية أخذت أنها عادة أحسنت هي ليست مسألة عادات من عادات العرب هي دين دين الله تعال لله تعالى له والله سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات قالوا وقل للنساء وقل لأزواجهك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن لاحظ الآية نص صريح وقال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينةهن وقال في الآية الأخرى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني هي كانت تلبس خلخال في السابق مثل الأساور التي في اليد كانت تلبس في الرجل فنهن الله سبحانه وتعالى المرأة أن تمشي على الأرض بقوة حتى ما يسمع الرجال صوت خلاخله ويفتنون لاحظ إذا كان يا جماعة الرجل منهي عن سماع صوت خلاخل المرأة وهو سماع صوت خلاخل فما بالك بسماع تغنجها وتلطفها وربما يعني نحو ذلك أنا أود حقيقة في ثلاثة أربع دقائق أن نثير قضية مهمة وهي مسألة الغيرة غيرت المرأة على نفسها وغيرة الرجل على امرأتها أيضا ما رأيكم في هذا الموضوع؟ أحد عنده طرح معين فيه الغيرة إيش أسباب ذهاب الغيرة اليوم؟ إيش مظاهر عدم الغيرة؟ في تعليق تعريق بسيط يعني يخلي الواحد يعني يحس أن وضعه يعني يحتاج إلى أنه يتحسن نحن في البلد عندنا فيها أمر معروف ونهي عن المنكر م. ترى الأمر المعروف ونهي عن المنكر يخلل حتى الواحد يحس أنه عنده يعني ناس تغير عليه. ليس بغ... بشرط أن الزوجة أو الزوج حتى عامة ال... البلد كلها إذا صار الناس يأمروا بالمعروف أنت تحس أنت أن الناس كلها تغار عليك مش على على شخص واحد معين لا انا او الزوجة الجميع كلها غيرها احسنت هذا هذا مهم حقيقة مسألة الامر مرر على المكره هاي سلطان بس ضع الميكروفون حتى نقدر نسمعك اي اللي يجعل الناس ما يغارون قربه شوية ضعف الوازع الديني احسنت ان اصلا ما عنده وازع ديني يجعله يخاف من الله تعالى وبالتالي يحافظ على امرأته ابغى يا شباب مظاهر ضعف الغيرة اللي اذا رأيتها تقول هذا ما عنده غيرة شيخ مثل أحسن. إيش هاي أبو مروان؟ الآن الشهر شيخ مثلًا في بعض الأسواق وكذا تجمع زوجته مثلًا يعني شبه متكشفة, متكشفة كل الناس يستمتعون بالنظر إلى مفاتنها حتى نهاية. إنه الأحيان لو نصحته كذا فيعني في كأنه يزودك وكذا أحسنتم ما, ما تفت إليك؟ أيه الفضائيات يا شيخ تقلب 24 وعشرين ساعة خلونا تجي النساء متكشفات حاصرات عاريات م. بدأ الإنسان يعني حتى ينظر إلى زوجته أو إلى أهله في الداخل أم في الخارج إنه خلاص بدأ الشيء يصير عنده عادي تقبل تعود الموضوع تعود النظر على الموجود. هذه الأمور إيه؟ أنا أقصد حقيقة أنتم ذكرتم شيء مما أريده وأضيف شيء مهم حقيقة أن من مظاهر ضعف الغيرة للرجال على النساء أو غيرة المرأة على عرضها أن ترضى أن كل الناس يرون منها ما أمر الله تعالى بسترة المرأة حقيقة التي تظهر مفاتنها وتظهر حسنها وجمالها ونحو تضاحك الرجال وت يعني تجعل نفسها يعني عرضة لكل واحد مثل ما جاء في الحديث لا ترضي دلامس هذه ليس عندها غيرة على عرض نفسها والرجل ليس له غيرة عليها لكن الرجل الذي يضبط بناته ويضبط مرأتها يا أخي حتى في الجاهلية يأتون ويقولون ما عندك غيرة يا عباس فما بارته بغيره. إذا حقيقة يبدو أننا استفدنا عدة فوائد منها من عاتك. أول شيء مسائل الغيرة وأهميتها. الأمر الثاني السر وأنك احفظ سرك دائما. يقولون كل سر جاوز الاثنين شاع. الاثنين اللي هم الشفتين. حاول تمسك نفسك حتى في قضاياك الخاصة استشر واحد بس. في قضية معينة خاصة فيما ذكرنا امور الاسرار التي بين الزوجين على اصل امساك اللسان فيها اشكركم يا شباب جزاكم الله خير ودي والله لو نكمل لكن الوقت داهمنا لكن وان كان الوقت نعم. حقيقه معكم يمضي سريعا يعني صلى الله لا يحرمكم الاجر انتم ايضا يا اخوان واخوات اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء وان يوفقنا واياكم واكرر شكري للجميع الاخوه من مشاهدي ومشاهدات قناة اقرا واسال الله ان نستمع معكم ان شاء الله في حلقة قادمة الى ذلك اللقاء صلى الله وسلم وبارك على رسوله